على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ القرآن فإنه ياتي يوم القيامة شكيها لأسحابه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإثنة المؤمنون على مدى خمس واربعين دقيقة نلتم إلى تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورتي النور والفقان يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد رضعت. for I'm sorry. كل هذه البيانات علينا قرر محمد الرفاعي ما كثر من صورتي الغور